أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي حلق السماوات والأرض وَالْأَرْضَ على عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لا مَّوْعِدًا ۗ قُلْ أَمْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ Thank you. آیا وی میل I'm a ما هي الله قل الله وجه رحبا أيها ما الحسنى ولا تجرع صلاتك ولا تقفت بها وبتعلينا ذلك سبيلا وقل بِاللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَحَوَّلْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُشْرِكُ رَاعٍ مُلْكٌ وَلَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَكُنْ الْمُوَلِّيُ مِنَ